اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الهه و على آله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المجدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه ولهذا ذكرت من اوصافه تحيل قلوبها يهيج الاشجان صلى الله عليه والله جاتنا عليه فما يساوي الغول منا أو يقول سنايا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر جد آل صفوه ربنا وحدانا صلى الله عليه وإن جزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فهنا ورجانا الله العليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه مكاره وحبيبه وصفيره زين الوجود فيه, فيه حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا دعوانا يا الله أنت لنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرنا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر دنبنا ولا تآخذ ربي أخطانا يا الله واشلق بنا في مهج طاه المصطفى تذبت على زدم الحديد بطار قبل منك ضلعت أحمد في بهجة عين الرضا رعنا يا الله ورقص به في كل حال حبلنا لنا وحبال من ود ومن وراء يا الله. والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحبوب وطالبا أوصانا يا وساعيا في جمعنا ما نحن بين يديك أن تجرانا يا الله ولا فحد جسولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا الله وانشر بنا سنة في بجاع الأرض واسمع كل من عادنا من ود يدينا واسقنا كاس الهنا واجبي وعافي عيلى مرضانا يا الله يقضي لنا الحاجات واحم ختمنا عند الممات واغفر ذنوبنا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابنا في دار الجنة يا رجوانا يا ربي وجمعنا في دار يا رجوانا لي علي وأني ما حضرتني خصبا خصانا سبحان ربك رب العجّف عما يصفون وسلام على المرسدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملايس كما تقول صلونا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاه والسلام عليك يا قاسم النبيين الصلاه والسلام عليك يا من ارسلك الله رحمه للعالمين ورضي الله تعالى عن احباب رسول الله اجمعين